<تكلم> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا <تكلم> إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا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 جميلا وذرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا ان كن لوجحيمه وطعاما ذا غصه وعذابا اليما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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون